أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنه لعلم للساعة فلا تمترون Fıla temterin bıha ve tabiğin. وَإِنَّهُ لَعِلْمُ الْسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُوا هذا سيرتم مستقيم ولا ينصد منك الشيطن ببيناتي قال قد جئتم بالحكمة بالحكمة ولا ولعبين لكم بعض الذي تخر تف في ف مدوخ هذا صراط مستقيم فختلف الأحزاب من بينهم. Wayilul lillazina walemmu min azabiyum min da tti ba الآخرة يوم يذم بعضهم لبعض عدو عدون إلا المتقي لا عباد خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون <تضحكي> الذي I am um. وفيها ما تش يطاف عليهم بصحاف من ذابع وأكواب وفي عام تشتهيه و امْتُ بما كنتم تعالون لكم فيها فاكعة كثيرة منها Colun Inhalen hi mugelisun ve ma'a'lamen دهو يا ما رك لقد جاناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون emme yeraberamu amra emme beramu alazihim yektubun kul in kana lirahman wa Subhan Rabbi al-Asma wa al-Ard wa Rabbi والأرض رب العرش عما عم يصفون فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا بينهما وعنده علم الساعد وإليه ترجعون ولا يملك العالم شفاعة إلا إلا من شهد بالحق وهم يعلمون ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولن الله I'm تقبل منا هذا ما قرأناه ونور ما تلنا مهديا إلى روح نبينا محمد وآدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى وما تناسل وتناسب بينهم من الأنبياء والمرسلين وإلى روح أمواتنا وأموات المسلمين أجمحين وخاصة إلى روح أمي وأبي اللهم اجعل في خبرهم لجوعهم غزاء اللهم اجعلها في خبرهم لوحدتهم مؤنسة اللهم اجعلها في خبرهم لظمائهم ماء اللهم ارحمهم برحمة منك وارحم بمئة الأنبياء والمرسلين وارحمهم برحمة منك وأنت أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة يعمى يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة الله